يمكن ان يقال بان السيم رافع ومع ذلك يبطل بالحياه الاصغر لا يجوز لهم او يمكن ان يقال بان السيم مبيح لكن لا يبطل بالحياه الاصغر ايمانهم من ذلك المساله ممتنيه على ان السيم رافع مبيح مساله ممتنيه على مساله المذكوره هنا في ذلك الثانيه وهو هل النت يم بغض النظر عن قومي رافع مبيح هل النت يم الذي هو عن الغاصل طبعاً يستيوم من هو عن الوضوء وهذا ما هو يبطل بالنسبة. هل أن التيمم البدل عن الغوص يبطل بالحادث الأفغار أو لا يبطل بالحادث الأفغار هذا ما يحلل خلالها كثيراً المسألة حلالي للأفغار هنا يذكر سيدنا الحقيقة في قدر الغاصل ولكن يقول لك سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا وإلا سر تعبير سيدنا أستاذ سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيد سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا في الحادثة الأخيرة. تدل لذلك بصحيح الضرورة. قلت لأبي جعفر: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها. قال: نعم ما لم يحدث. ملِي. قلت: فيصلِي بتمم من واحد صلاة الليل والنهار كلها. قال: نعم ما لم يحدث. أو يصمتان، بعضهم السالب ما لم يحدث، أما تيمو يبطل الحدث. يصلي بكيمو من واحد صلاه تلله إنها كلها. قالنا عما لم يحدث، واردوها أن تيمو شنو؟ يبطل الحدث الأصوات. ولا في القديقات لا. أن مورد الرواية في التيمو من عن الوضوء في قرينة السؤال الأول الرجل يصلي بوضوء واحد قال نعم ما لم يحدث يصلي يطلي من واحد قال نعم ما لم يحدث وعلى من المرى بدل عنه بدل عن الوضوء بدل عن الوضوء متيموم شنوه؟ أن يقال لأن ما يجعل سؤال قرينة على سؤال آخر صح ذات السؤال اجابه انتهت على السؤال الثاني ثاني كلام ثان وحينئذ نلتزم باطلاق الكلام أن تيمم مطبقا بدلا عن الوضوء بدل عن الرسل يبطل الحال ما لم يحدث او يصب ماء هو مع ذلك يقال لا يصح بسم الله يعني. ليش لأن هذا النصوان مغردين يقدر يفلي بتيمم صلاة الليل والنهار قال لا نعم ما يملك يعني, يعني. يعني فإذا أحدث ما يقدر يفلي بذاك التيمم ما يقدر يفلي بذاك التيمم مو معنى أن التيمم بطل لعله التيمم ما بطر لكن يحتاج إلى الوضوء معه أو إلى تيمم آخر معه فاق بين معا الكلامنا وبين جهد رسول الله لاعظين كلام ان أن التيمم الذي هو بدل عن الغذ يبطل بالنوم لو ما يبطل إلا يقول يبطل بالنوم يقول بعد النوم يحتاج لشيئين هم تيمم بدل عن الغذ لأن ذاك مقرأة هم وضوء ليش؟ بناء على أن التيمم الذي يكون هذا عن الذي لا هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي هو هذا عن, لا عن, عن, عن ما. هو <تصفيق> يقول الذي لا هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا هذا ليس أنه إذا يريد يصل الأصلان مقررة بالحديث الأخر فلا من التوبة. فجميع متفق على أنه لا بد له أن يتوب جميع متفق عليه. رأينا بالأخر هل بصل ذلك السلم السابق بحيث إجدي علته أو لم يصله دخل عنه. هذا الرواية جاء يقول ما يقدر يصل بقيام من إذا أحدث ما يقدر يصل بقيام من إذا أحدث مو معناه نفس المهم بصل لا هو ما يقدر صلاة من وضوء طبعة أخرى مع هذا القاموس. قال رابط ورأي ما تسعني في مقام الاستدلاد بل الذي ينفع في مقام الاستدلال وهذا صحيح حمام عن الرجل لا يجد الماء عن الرجل لا يجد الماء أَيَسَ يَمَّمْ لكل طَلَاةِ كل يصلي يصل يريدين من مرة ثانية قال لا. هو بمزلة الله تعمل مزلة الله مثل ما إذا الله ما يحتاج كرره وضوء تعمل كثيرا هذه الاختبار من أنه لا يكون الحالة أنك لا يكون بل مقتبى عموم أدلة التنزيل رب الماء مرض الصعيد واحد ما يريد اليادي عليكم بن حرج ولا يريد في طرح مقتضى أنه ما تهل لأنه قال الله قام كما أنه لو توضع بما ما يحتاجك كما أنه لو اقتفل ما يحتاجه إيد الغز كذلك ما هو هو بالعام مقتضى الله بل مقتضى الاستصحاب هو ذلك التيمم عندما حصل سواء كان رافع أو كان مبيح أوجد نوع من الطهارة نشوف هل أن هذا النوع من الطهارة انتقد بالنوم ألا ينتقد مقضى الاستصحاب ألا منتقد إذن من خلال هذه الأدلان نستفيد شنو نستفيد أنه أنه, أنه, أنه لا يستطيع على الأفرار لذلك صاحب العرّة قد احتمال على احتمال القول لذلك شنو الأحراط المقار إلا أن سيدنا ما ليلان في القرد ما ليلان أنه يبطل حدث الله لذلك في فتاوى من المتبقى تبقى على الاستجداد لا تزال في فائد المسألة الثالثة والخمسون لا يجب على من أجنب في النهار في أو نحوه من الأعدار أن يبادر للعوض ما يجب مو أنه مفضل حسنا. حسنا. وأن كان هو الأحرار المسألة الرابعة وعلى <تصفيق> المسألة الرابعة والخمسون. لو استيقظ بعد الفجر إنه من فراء نفسه محتلما لم يبت صومه. سواء علم سبق الاحتلال على الفجر أو علم تأخر الاحتلام على الفجر أو بقي على الشك لماذا لا يبت صومه؟ يعلم صاحب الأذواق. لأنه لو كان الاحتلام ساتقا على الفجر فهو من البقاء على الجمادا بدون عمد، وما درعنا لا لابتسام، ولا يطل صوم ويرنع. ولو كان الاحتلام بعد الفجر فهو من الاحتلام في النهار، لأن الآخر يطل صوم. نعم إذا علم سبقه على الفجر فإنه قبل الفجر، وكان الصوم مرمبا عن الصوم قضاء رمضان وكان قضاء رمضان لم يصح منه صوت قضاء رمضان كما مر عندنا ان قضاء رمضان يبطل مع العام وغير العام هذا اذا كان القضاء موسعا واما اذا كان القضاء غير موسع كما اذا كان يوم الاخير من شعبان عليه قضاء يوم من رمضان وهذا اليوم هو اليوم الاخير من شعبان فالقضاء من الجبار مضيق وليس موسع فهنا لو اصبح في اليوم الاخير من شعبان جنوباً كيف يعمل قال صاحب العرواة فالأحرق الإكيام به يعني يصوم ويقضي ايضا فالأحرق الإكيام به وبعرضاته ما هو السر في ذلك السر في ذلك أن بعض الروايات ظاهرة في القضاء الموسع في بعض الروايات هكذا إذا أصبح جنوباً قال لا تصم هذا اليوم وصم غداً ظاهرها الصوم عادين يعني إنهم موسع واللي ما قاله هو صوم عادين طالبون صوم موسع فبعضهم يستظهر من هذه الروايات أن بطلان الصوم هذا أمر خاص بالقضاء الموسع أما القضاء المضيق لا يبطل إذا أصبح جنوب في الذي يبطل إذا أصبح جنوب في قضاء الموسع للقضاء المضيق ولكن هناك روايات متعددة تكون قريبة على المراد من هذه الروايات. ظاهرنا أو مثل الثواء الثاني مرسعا أو مضيقا نفل قوله عليه السلام لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره مدى الغدا غيره غيره سواء في نفس السنة أو في سنة النظام أنت ربك يتوقع لأنه غيره فالأمر ليس خاصا بالقضاء المرسع بل حتى القضاء المضيق أيضا يبطل بالأصباح جنوبا ويعوضه بصوم حار فإذا احتياط صاحب الأغب النظار هو مثل هذه الروايات التي قالت وغدان يصوم وغدان لبعد اختار الله قال يصوم وياخذين بعض المسألة الخامسة والخمسون من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الفجر إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر إذا لا يجوز له النوم إذا كان يعلم بأنه لا يستيقظ إذا نام لن يستيقظ ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه قط ملبقاء مستعنة عجب عليه ماذا الخضاب والكفارات لماذا لأن النوم مع العلم بعدم الاستيقاظ عذب على البقاء يعني العزم على الجنة وعذب على فاي على الباب مقبل الإتصال وأنما إن احتمل الاستيقاظ يحتمل أن يستيقظ ويحتمل أن يجلس جاز لهم دلوقتي. وإن كانت النوم الثاني أو النوم الثالث أو الرابع أو ما شابه ذلك نام يجلس نام يجلس نام يجلس وكله ملتف إلى سيستيقظ سيسير قبل النوم هنا ذكر السيد خدس السرور أنه لابد من التفصيل بين كان معتاد الانتباه فهو معتاد الانتباه إذا كان معتاد الانتباه ده. لا يصدق على نوم إن شاء عشر عشر مرات لا يصدق على نومني حينجد انه تعمد البقاء على معتاد الانتباه وأما إذا لم يكن معتاد الانتباه يحتمل أنه ذا يجلسه، يحتمل أنه لا يجلس، لكنه غير معتاد الانتظار فهنا هل يحرم عليه النوم أو لا يحرم؟ بعضهم قال لا يحرم، بمقتضى الأصل، الأصل المرنى. بعضهم فصل بين النوم الأولى والنوم الثانية، يجوز له النوم الأولى لا يجوز له النوم الثانية. لصحيحه معاوية النعمان قال: قلت يا أبي عتب الله عليه السلام، الرجل يجنب في أول الليل. ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان يعني نام نوماً عذرا ليس عليه شيء قلت فإنه استيقم ثم نام حتى أصبح قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة كان ضامر التعبير بالعقوبة أن النوم الثاني محرم وإلا لو لم تكون النوم الثاني محرمًا لما قال فليؤذها عقوبة كان ولكن السيدنا أبو جسر يقول لا عقوبة التي تدل على خرمه العقوبة الأخراوية يعني العقوبة عندنا في بعض الروايات منطلة في النجس ناسيا بالنجاسة فليقضي صلاته عقوبتان مع أن الصلاة النجاسة من محرمة تكليفة باكده محرمة عقوبتان العقوبة الدنيوية ما تعني الحرمة التكليفية فهذا لا يدل على علينا النوم الثاني محرمان تعبد من فالتعبد قال فليقضي ذلك اليوم شنون عقوبتان ولكن الصحيح نظر سيدنا خدس سره أن النوم محرم مطلقا النوم الأول أو الثاني أو, أو الثالث أو الثالث لماذا؟ لانه إذا مو معتاد الانتباه فمقتضى الاستصحاب أن النوم سيبقى إلى أفلوع الثالث هو الآن سينام أنه سيستيقظ قبل الفجر أو لا مختصر الاستصحاب النوم والاستصحاب كما يصح في الأمور الماضية صح في الأمور الاستقبالية الآن أنا سأنام لكن ما أدري أنه سينومني سينقطع قبل الفجر أو سيمتد إلى الفجر مختصر الاستصحاب أنه يمتد إلى الفجر فإذا أجر الاستصحاب ثبت بالاستصحاب بقاء نومه إلى الفجر وإذا ثبت بالاستصحاب ذلك كان نوم مع استصحاب النوم إلى الفجر يستطيع عليه عنوان عامد ويكون حينئذ ممن تعمد البقاء على الجنادر فإذا يحرم عليه أصل النوم سواء النوم الأولى وغيرها إذا لم يتم تعدل من وإن اتفق استمراره إلى الفجر آية الأمر وجوب القضاء ومع الترفارة في بعض الصواب مجي الآن في مسألة دي المسألة يجيب القباءة ماذا يجري نوم الجنوب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا احتفال هذه المسألة غير تجيب المسألة أيضا باشتبال تلك المسألة تتحدث عن النوم مع العلم الاستيقاظ أو مع احتمال الاستيقاظ، معتمدة. عن النوم مع احتمال الاستيقاظ أو مع العلم به. هذه المسألة تتحدى. عن النوم مع العلم على الغوص أو مع العلم على ترك الغوص أو مع التردد في ذلك. تختلف الجهلة حاله. إهناك نلحد، Bahrain. عن النوم مع علمه بالاستيقاظ، عن النوم مع احتماله بالاستيقاظ. عن النوم مع تردده في ذلك الان حين نبحث عن النوم مع عزمه على الغص، عن النوم مع عزمه على ترك الغص، عن النوم مع تردده في ذلك فيقترب جهد البحث المسألة نوم الجنوب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ او العلم بالاستيقاظ اذا اتفق استمراره الى طلوع الفجر هذا النوم على إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل إما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه إما أن يكون مع الضغول والغفلة عن الغسل ما يجرى أنه على الغسل زاهل إما أن يكون مع البناء على الغسل يعني مع العزم على الغسل حين الابتيقات لأننا اتفقا امرأة النوع للفضل ومع البعضنا غير بحثتنا حب نجي إلى هذه السؤال إن كان مع العزم على ترك الغصن نام عازما على ترك الغصن ابتُرِض الآن يحتمل أو مطمئن بأنه سيلس ابتُرِض ما يفرُق إني إني رمّارا من قطب بحث ثالث ابتُرِض الآن في المقام هو معدّل الاحتفاظ ويعلم بأنه سيجلس قبل الفجر إلا أنه نام عازما على ترك الغصن إذا نام عازما على ترك الغصن أو مع التردد فيه حتى في الأولاد وفعلا ما جلس لحفر وحكم متعمل البقاء على الجنوبين أما مع العلم وعلم بعد عدده هو متعمل وأما مع التردد ليش مع التردد يلحق بالعامل يقول لأنه يكفي في العمد أن لا ينوي الفعل وإن لم ينوي العدن يعني العمد له صورتان دارة ينوي العدن يريد جرس عنه فارثا لا ينوي الغاصل قد هم لا يطرد عن العهد إلا إذا نوى الغاصل وعما إذا لم ينوي أو نوى عدمه فيوعد عامده فهذا الإنسان المترجد مترجد مترجد مترجد إلى أنطرع الكريم قال له تعمد البقاء على الجنة لأنه لم ينوي الغاصل فيلحقه القضاء والفطارات بل الاحوط ذلك ان كان مع الغفله والذهول ايضا وان كان الاقوال في خروج القسم الابد. الغافل والزاهد هذا هو التسميه. ذهب ان على الوسط. ولا. هذا الغافل والزاهد شنو فهموا؟ هو مقتضى القاعده عامل انه هذا مو عامل هذا، الانسان عامل، فلا يترصم منهم مو عامل. ولذا يصهر العروض وإن كانت أقوى اعتباراً على همط لكن من جهه اخرى أنه مرّ عدّنا صوص أن من نسي غسل الجنازة في رمضان يوم أو أيام عليه القضاء ما عليك فارق لأنه مو متعني لكن عليه القضاء تعبذن نسي أن يرتسي إلى أن مر يوم أو يومان بدون غسل عليه القضاء والذاهل والغافر قسم من ال... الناسي فيلحقه قطم الناسي فلو ذهل عن الغسل ونام وأصبح بدون غسل يكون عليه القضاء بمقطبات التنسوس التي مرت في الناسي صار راضي القسم الرابع وإن كان مع البناء على الغسل لا كان عازم على أن يرتسل ولا تبتمر نومه وهنا لا بد من نلتفصي أكون نومهولة أكون نومه ثانية وثالثة فإن كانت النومه النومة الأولى علن بالجنادة ثم نام مو مع الجنادة إذا نام مع الجنادة وما درعنا إلا بعطل الهل فير صحيح لكن ما في إشكال خلا منه علن في الليل ثم نام سواء كانت الجنادة عن جماع أو احتلال منه علن ثم نام نومة فلا شيء عليه وصوم صحيح هل النومه النومة؟ كنا بها بأنهما سيد القوي يقول ينظر التفصيل في النور الأول لأن روايات فقط لها الحلبي في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أفضح وأروه أنه يوم واحدة نام متعمدا حتى الصوم يتم صوما ثم يخرج. وروه أنه لا بد من بين متعمد وغير متعمد يعني المعتاد الانتباه وغير المعتاد الانتباه. نام يوم واحدة لكن كان معتاد الانتباه وغير غير متعمد. أما إذا مو معتاد الانتباه يعدو متعمدا فيكون في صومه باطلا وعليه القضاء والصفارة. فلا بد أن نفرق بين معتاد الانتباه وغير المعتاد الانتباه فرابع. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا النوم الأولى. النوم الثاني المعروف بين الأصحاء القضاء. طبعا في النوم الأولى إذا فرقنا بين معتاد الانتباه وغير معتاد الانتباه. كذلك النوم الثاني للبرد. نام النوم الثاني معتاد الانتباه. نام النوم الثاني غير معتاد الانتباه. هنيه القضاء طبعا. فلنختلف أنه نام النوم الثانية عازما على غصف. وهو غير معتاد الكتاب. هذا ما هو حكمهم يقولون عليه القضاء. ليش قضاء النصوص صحيح معاوية بن عمّامه قال قلت لأبي عبد الله الرجل يجنب في أول الليل لما ينام حتى يسرع في شهر رمضان. قال ليس عنده شيء. يجنب ثم ينام. معناه أن النوم صار بعد العلم بالجرائم. تعبيره ظاهرون في ذلك قلت فإنه استيقظ كل مناد عن النوم الثانية. حتى أطلق على فليقض ذلك على حكومة غامروا النوم الثاني مطلقا محتاج نومه محتاج النوم الثاني ترجم القضاء معتاد بأنه محتاج بممحتاج. عاج مدام حتى لو على الروسه اما اذا معاجم خوضات واضح متعامل عليه القضاء والتقضاء حتى لو كان عازماً على الغذر ما دامنا النوم الثانية معتاد الانتباع أو غير معتاد الانتباع عليه مختبار إصلاحي طرابة قلنا أيضاً صحيحة أخرى مليئ صحيحة العيس عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يكتثل قال لا بات النوم الأولى لا بات صحيح ابن أبي يعقوب قلت لأبي عبد الله الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ يعني يدرب جنابه ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام يعني نوم ثانية قال يسمى صومه ويقضي يوما إذا نظل هذه النصوص بأنه قال أن النوم الثانية موجبة للقضاء ومن باب اولى النوم الثالث والرابع والخامس. لكن هل توجب الكفارة؟ أكلمتهم الكفارة. لماذا؟ لأنه عازم على الغسل. مدام عازم على الغسل، شو عشر مرات. مدام عازم على الغسل، يزوج أنه تعمد مفكر فلا يجب من باب الاحتياط عليه الكفارة. باعتبار, شنو؟ باعتبار انه باعتبار إذا نام ثم استيقظ ثم نام قد يعذب نوع من التواني والكفاره. من باب الاحتياط نقول عليه الكفارات. والا مقول القاعدة أنه مو وإن كانت النوم الزاهدة فكذلك وإن كان الأحواط والمشهور من وجوب الكفارة يبن بصدق التواني في هذه الصورة بل الأحواط وجوبها حتى في النوم الثانيين بل وكذلك النوم الأولى الأحواط الكفارة إذا لم يكن معتاد الانتباه طبعا كلامنا يقول إن مرادنا للنوم الأول النوم بعد العلم بالجنابة بيننا نحن مو النوم مع الجنابة ولا يعد النوم الذي احتلن فيه من النوم الأول نعم النوم بعد النوم الذي احتلن فيه هذا هو النوم الأول بل المعتبر فيه النوم سأتحقق في الجواب فلو استيقظ المرتدي من النوم في كل كان من النوم الأول لكثاني نجي الآن إلى مسألة ٥٧ الأحوط الحاق غير شهر رمضان من القوم المعين كالنذر المعين لشهر الرمضان الحق بهذا بغادة في الأحكام اللي الأن بكثمات إنما دول إنما الثاني إنما الثالثة نحتاج الانتبار إنما الثالث عازم في العازم وما في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى مع الكفارك الثاني والثالث إذا كان الصوم من ما له حتى معي خلوة ما اقتبر قائد أنه ليش؟ يلحق لأن النصوص واردة في شهري. لا مظهر الاقتبر عدم محرق لعل الإنسان يفهم جيد في خريحته أنه ما بخصوصية لرمضان وأن النص إنما ذكر رمضان من بعد المثال لا من بعد الحاطر مراعاة لهذه الشبهة نحن نحتاج المسألة الثامنة والخمسون إذا استمر النوم الرابع والخامس فحطم وحطم النوم الثالثة المسألة الثالثة والخمسون المستصحب كلمه كالمعلومة في الأحكام المنخولة إنسانون أجنب في الليل وعى الفجر ما يدري بأنه ارتفل عن تلك الجنابة التي أجنب منها أم لا يستفحك الجنابة إلى الفجر بعد أن يستفح الجنابة إلى الفجر أشو ما حكم الجنابة في جميع الأحكام الماضية لأن الاستصحاب يحرزوا مقاء الموضوع أضحبك المعلومة الأحكام المجرورة فإن الاستصحاب يحرزوا الواقع سيقوم مقام العلم المسألة الستون ألحق بعضهم الحائط والنفساء في الجنوب في حكم النومات نوم الأولى والثاني, والثاني, والثاني والأقوى عدم الالحاق باعتبار أن النص بارد في الجنوب وكون المناط فيهما فرق التواني النص عبر في مسألة الحائط إن توانت وإن لم تتوانا إذن المناط هو التواني وعدمات إن شاء الله في النوم واحدة إن شاء الله مع نوم واحدة يصدق عليها التواني فقط صومها وإذا ما صدق التواني حتى في النوم العاشرات لا يبطل صومها في الحائض على قد التواني وعددين كما في النوم لا على التفريق بين النوم الأولى والثانية ومعتاد الانتباع ومعتاد الانتباع والعزم على عزم الغسل كل هذا لا أثار له في النقاء همهما قام مقتب الاحتلاث المسألة الواحد والستون إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل لماذا؟ لأمطالة عدم الزيادة هذا أولاً. وبالشك في وبالشك لأنه مثلا إذا النوم الثانية يجب عليه القضاء فإذا شك في أنه نوم نام نوم ثانية أو لا كما يستصحف عدم النوم الثانية أولا يجري البراءه عن وجوب القضاء المترتب على النوم الثاني. المسألة الثانية والستون إذا نسي رسل الجنابه ومضى عليه أيام وشك في عدد الايام التي نسي رسل الجنادة فيها يجوز له الإختصار في القضاء على القدر المتيقن لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن يجري اصلين الاصل الاول اصل الأول الفراغ لأنه يشك في صحة الصوم الزائد على القدر المتيقن فيجري أفرة الصحة على أفرة الفراغ ويجري الاصل اصل الثاني مؤصله البراءه لانه يشك في وجوب قضاء هذه الايام الزائده على القدر المتيقن مخطئ باصل البراءه عدم وجوبه هذه الايام فراده المساله الثالثه والسته يجوز قصد الوجوب في الغاص وان اتى به في اول الليل لكن الاولى ان ياتي به في قصد القربان بدون قصد الوجوب هذه المساله مساله صوريه وهو أنه في الأصول يبحث هل أن المقدمات تجب بالوجوب العقلي أو بالوجوب الشرعي وعلى فرض وجوبها بالوجوب الشرعي هل تجب قبل الورق أم لا تجب قبل الورق والإشكال المطرور حافظ بحث المقدمات المفوتات يعني المقدمة التي لولا تهيأ قبل دخول الوقت يلزم فوات الواجب في ظرفه في الوقت لعدم تهيئه المقدمة قبل الوقت. ثم مقدمة مفوضة هذه المقدمة هل تجيب؟ أو لا؟ قد يقال بعدم وجوبها ليش؟ لأن وجوب المقدمات مترشحا من وجوب ذي المقدمات والمفروض أن ذو المقدمة قبل دخول الوقت غير واجب فإذا كان ذو المقدمة قبل دخول الوقت غير واجب فكيف تجب مقدمته قبل دخول الوقت والمفروض أن وجوبها مترشحاً من وجوب ذيها هذا بشكال الجواب فالجواب هذا بشكال أي نشهور منذ صاحب الكثاية إلى عصر المحقق النائمي. هو الوجوب الشرعي أن المقدمة واجب شرعي. ولذلك تفطوا عن هذا الإشكال المطروح بإعجابات الجواب الأول ما ذكره صاحب الكفاية قد سأسرهه في الكفاية من الالتزام بالواجب التعليقي يعني أن وجوب المقدمات ووجوب ذي المقدمات يسبق الوقت والوقت يكون من شروط الواجب لا من شروط الوجوب يعني طلوع الفاجه مو شرط لوجوب الصوم تقدر نصوم واجب قبل طلوع الفاجه بل طلوع الفاج شرط للصوم للواجب لا للوجوب فالصوم يبت من الغروب بمجرد ان تغرب الشمس يجب الصوم لكن لا يقع الواجب الا عند طلوع الفاجه فطلوع الفجر شرط للواجب لا شرط للوجوب فاذا كان وجوب الصوم سابق على طلوع الفجر اذا تجب المقدمات قبل طلوع الفجر هواتي بالغسل لقفل الوجوب ووجوب الغسل مترشح من وجوب للمقدمات ألا وهو الصوم ولا مانع من ذلك ما دام الوجوب يتقدم على الواجب والوجوب الذي يتقدم زمانه على زمان الواجب يسمى واجب تعليقي مثل الحج بمجرد ان تحصل بالتطاعة يجب الحاجة لكن الواقع لا يقع الا مم. في الايام او في الاشهر المعلومات واضح؟ هذا جواب صحي الجواب الثاني ما ذكره سيدنا قدس سرات في هذا المقام وان لم يذكره في رصوله ذكر ربنات المستندة هذا الوجب ما ذكره في الوصول. وهو ان اكتب المقدميات وجوب المقدمة قبل وجوب الان الآن صوم اليوم متوقف على الغسل فالغسل مقدمة للصوم بما أن الغسل مقدمة للصوم إذن الغسل واجب كما أن الصوم واجب كما أن المقدمين تقتضي وجوب المقدمات كذلك المقدميات تقتضي سابق وجوب المقدمه على وجوب المقدمه لان مقدميه كل شيء في حساب يعني شلون يعني الان مثلا صلاه الفجر صلاه الفجرها مقدمات مقدمات مقارنه ومقدمات سابقه المقدمات المقارنه كما هي واجبه لوجوب فيها يجب ان يكون وجوبها مقارنا لوجوب ذيها لان مقتضى مقدميته هو ذلك بينما المقدمات السابقة زمانا على ذيها كما ان مقتضى مقدميتها وجوبها مقتضى مقدميتها أيضا تبقى وجوبها على وجوب ذيها لان معنى مقدميتها هو ذلك الغص المقدميتا مو طروع الفجر الغص مقدميته قبل طلوع الفجر فكما أن هذه المقدمية اقتضت وجوبه كذلك هذه المقدمية اقتضت سبق وجوبه على وجوب ذي المقدمه لأن مقدميته كذلك وإلا إذا ما أتى بمصر المقدميتا صار واضح؟ فإذن مناخ المقدمية هو الذي يقتضي سبق الوجوب على وجوب ذي المقدمه هذا هو الثاني الوجه الثالث ما ذكره كما يقول الشيخ الأستاذ المحقق النائمي خدس الروح وما يعبر عن شيخه بالمحقق. يعبر عن شيخه الأسبان بالمحقق. ولكن استاذه النائمي يعبر عنه شيخنا الأستاذ. التزم بالوجوب التهيئي. لا, لا الوجوب التهيئي يقول بأن وجوب الغسل هنا ليس وجوبا نفسيا لان الوجوب النفسي تابع لملاك في نفسه مثل الصلاه فالصلاه واجب نفسي مثل الصلاه فيها هذا الواجب الذي فيه ملاك وفيه مسبه وفيه عقوبه اذا ما نفسيا الثانيه واما الواجب الذي ليس فيه ملاك ولا تترتب عليه ثواب ولا تترتب عليه عقاب يسمى واجب غيري الغسل هنا ليس فيه ملاك وعدم الميلاد فقط ليس عليه عقوبة. العقوبة على الصوم على الصوم فهذا من الغسل واجب, ليس واجب وفي نفس الوقت ليس واجبا غيريا ليس, ليس واجبا غيريا لاننا ذكرنا أن وجوب المقدمه من وجوب المقدمه فاذا المقدمه واجب الفجر ما طلع فكيف المقدمه فلا وجوب نفسي ولا وجوب غيري اذا الوجوب تهيئي يعني وجد الغوص لكي يتهيئ به المغتسل الى الصوم الذي بعد خلوه الفاء كما يقول سيدنا الخوي ولا نعقل له معنى المحصلات هذه الوجوه الثلاثه وجوب التعليقي او الوجوب المقدمي او الوجوب التهيئي كلها فرع أن يكون المقدمات واجبة شرعان وهذا المسألة الذي كان يقوله صاحب الكتاب ومعارفنا جر المحقق الإسبراني نفى الوجود الشرعي واستمر القول بعدم الوجود الشرعي من المحقق الإسبراني لا يبنى هذا كل من أت الآن من المحققين يقول بمقالة المحقق الإسبراني أن المقدمات غير واجبة شرعان إلا سيدي السستاني فإنه هو خالفهم ويرى الوجوب الشرعي تبعا في محقق المحقر وصاحب والصحر الثاني سيدي الخوائية تبنى رأيه استاذا المحقر الثنائين ماكو وجوب شرعي المقدمات ليش لأنه بعد أن يدرك العقل النظري توقف ذي المقدمة على المقدمة يحكم العقل العملي باللزوم الاتيان ذي العقل النظري يقول بسعود على الصفحي اندي وقف على نصب السلام إذن العقل العملي يقول انصل السلام فيقول نصب السلام واجبا بالوجوب العقلي بحكم العقل العملي بعد وجوبه بالوجوب العقلي ووجوبه الشرعي تحطير حرصا بعد لغوة بعد أن يجب عقلا فاعفاؤه وجوبا شرعيا تأسيسيا يكون لغوا وتحطيلا للحرص وحينئذ كل مقدمة موالبة بالوجوب الشرعي وإذن ما هي واجبة بالوجوب عقلي. صاحب العروق بس يقول يأتي به بقصد الوجوب يقصد الوجوب الشرعي لا نقبل يقصد الوجوب العقلي ما كمانه فللإنسان الذي يأتي بالغصب قبل طلوع الفجر إما أن يأتي بالغصب بقصد استحبابه النسي لأن الغصب ظهور والطهور مستحب في نفسه تحققت العبادة أو يأتي بالغصب بعنوان الوجوب العقلي يعني بعنوان المقدمين بأي نيته مسألة الرابعة والستون فاقد الطهورين لا تراب عنده؟ لا ما عنده يسقط عنه اشتراف رفع الحدث للصوم فيصح صنف مع الجنابة أو مع الحيب أو مع المثال ليش؟ لأن المفطر للصوم تعمد البقاء وفاقد الطهورين لا يقال له متعمين المسألة الخامسة والستون لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت أنا ما نحن صاحب الصمت الجنابات لا مو كل حدث لا كل حدث فلو ما استمعيت كل الحواف ناس صامو صحي المسألة السادسة والسادسون لا يجوز إجنب نفسه في شهر رمضان إذا باق الوقت عن الإرتسال والتيمم أو باق الوقت عن الإرتسال ولكن كان واسعا للتيمم ما عندنا قلنا أن التعجيز الاختياري لا تشمله الله أدلة التيمم فلم تجد ماء ظاهرة العجز لا في التعييز أن من لم يجد ماء بطبعه مو أنه من أعزن الماء وعجز نفسه عن استعمال الماء مش عملة في أدلة التيمم أدلة التيمم ظاهرة الشمول للعجز بالطبع لا للتعييز الاختياري فإذا عجز نفسه هنا اغتسل أقوى أجنب نفسه في وقت لا يسع لا الغفل يتعمل يتعمل بقى عليك أو أجنب نفسه في وقت لا يسع الغفل لكن يتعمل يمه لا تجرأ في حقه أو لا تأتي في حقه أدل في التيم فحين يكون حكمه وحكم من تعمد البقاء ولو ظن ساعة الوقت فتبين ضيق الوقت لما في نهاية الحمد إذا تبين إذا ظن ساعة الوقت وأجنب بعدين تبين ضيق الوقت ان كان بعد الفط صحى المص و ان كان على الفط عليه القضاء هذا التفصيل بين الفط وعدم الفط موجود في بعض النصوص موثقه سماعه ابن مهران قالته عن رجل اكل او شرب بعدما طلع الفط اشار قال ان كان قام كانه فلن يرى الفجر فاكل ثم عاد باء الفائد فليتن صومه ولا عاجة لأنه نرى الصحة وإن كان قام فأكل ثم نظر إلى الفيس صحة بعد الأكل فرا أنه صلاح فليتن صومه ويقضي يوما آخر آه. لأنه الشاهد في تعليل لأنه بدأ بالأكل لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعاجة يقولون الرواية وإن كانت وقال في خصوص الأكل لكن التعليم يعمم. التعليل لأنه بدأ بالآكل قبل أنه ورفع عليه لعاذة ظاهر التعليل أن استعمال المفطر قبل الفع موجب للعالية تدين أنه بعد طلوع الفعج وأن استعمال المفطر إذا كان بعد الفع غير موجود للعاذة وإنسانه بعد طلوع الفعج مقتضى عموم التعليل إن عمّ لكل مفطرين أتنسى من المفطرات على ألفقناها يجي الكلام إن شاء الله غدا